والله لا يهدي القوم الفاسقين واذ قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل انني رسول الله اليكم اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد لما جاءهم بالبينات قالوا, قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام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 يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة هل أدلكم على تجارة تنجكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وتجهادون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم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 وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحوارين من أنصار إلى الله